For up, for Allahu Akbar for that. فاستجاب لهم ربهم بأغوكم من بغض وقاتلوا والله عنده حسن الثواب فاستجاب لهم فالذين <تصفيق> وقاتلوا وقتلوا اولئك كبرا عنهم سيئاتهم ولو ادخلا لهم جنات تجري من تحت ذا لا من عند الله والله والله of <laughs> the